Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhaqte m alhaq ve ma'adirak m alhaq. ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ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 فرعون ومن قبله والموتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم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 في يوم إذ يوم وقعت الواقعة ونشقت السماء فهي يوم إذ يوم وهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا من كتابه بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي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 هنيئ ام بما أسلفتم في ليام الخالية وام من موت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابه ولا ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية Kıdihı, fakluyu, thumma Jüpim, cılıhu, thumma, fi silsiletin, zırğına, sbeğon, zirağın, fasluku. İnnehu, kan, la, yominu, bil Allahı, el, faklese onun günü ha huna hamim ve laa taaam illa min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 تنزيل من رب العالمين ولو تقوى لعلنا بعضل قاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين